وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا لَا تَشْفَعُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ۚ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ اذا قتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء